الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن سنختتم السرقة بالكلام على السارق والسرقة السرقة مسروف وسارق وسرقة المسروف إن نحن قلنا إن كتاب فتكلمنا اليوم الكلام بالكلام شاء الله ثلاثة أركان على على على وعلى كل ما يتعلق به و ب د أ ن ا في الدرس الماضي في الكلام على السارق وسنعيد ا ل آ ن بعض ما ذكرناه في ش أ ن ه قلنا إ ن س ا ر ق حتى يقطع لا بد له من شروط الشرط ا ل أ و ل أ ن يكون مكلفا والشرط الثاني أ ن يكون مختارا والشرط الثالث أ ن يكون ملتزما والشرط الرابع أ ن يكون عالما ل أ ن ا ل س ر ي ق ة م ح ر م ة ف إ ذ ا كان غير مكلف ب أ ن كان غير بالغ ب أ ن كان صغيرا أ و مجنونا المكلف هو البالغ العاقل ف إ ذ ا كان صغيرا أو ك ا ن مجنونا فلا ي خ ط ع ل أ ن القلم مرفوع عنهما وإذا ومكلف فإذا كان مكرها المكلف المختار فإذا كان مكرها فلا والمكلف مختار يخطع الشرط الرابع ث ث ا ملتزما لأحكام الإسلام فلو كان بلادي وكان ملتزما لأحكامنا وأما ا ل فلو ل أن يكون فإنه ذمي في ح يقطع ب ي ل لا ذ ي يلتزم أ ح ك ا الإسلام لا م فإنه ي ق ط لع العلم م ا ش ر ر ط ا ا ل ب ا ع ل بأن بأن بأن بأن يكون عالماً بأن محرمة فإذا لم يكن عارفاً بأن محرمة بأن كان عالما عالفا السرقة فإذا السرقة لم محرمة محرمة حديث عهد ب ا ل إ س ل ا م أ و كان قد ن ش أ ب ب ا د ي ة بعيدا عن العلماء ف إ ن هذا أ ي ض ا لا يقطع لعدم علمه ب ح ر م ة السرقه ة بالنسبة وأما للمعاهد الصبي للصغر والمجنون ص ب ي و ا ل لعدم التكليف والمكر لعدم الاختيار قال ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي إذا وإذا إن وإلا ذمي الذمي المسلم مال مسلم أو يقطع وإذا ترق مال مسلم أو يقطع وأما المعاهد قال وفي المعاهد وفي معاهد أقوال أحسنها إن قطعه قطعة وإلا فلا هذا ترق ترق شرط يقطع يقطع قطعه بصدقة مسلم مسلم ذمي أو أو وفي وفي قطعة الرافع رحمه الله تعالى رحمه وقد خالفه ا ل إ م ا م النووي فقال قلت الاظهر عند الجمهور لا قطع والله أ ع ل م وقد ذكرنا تفصيل هذا في الدرس الماضي بالتفصيل ثم انتقلنا إ ل ى الكلام على ما تثبت به السرقه ة السرقة كيف تثبت ن بيمين قلنا ا وسائل تثبت بها السرقة قال تثبت السرقة المدى المردود في الأصح قلنا إذا ك تثبت تثبت في ا ت ع ا زيد على ع م ر ب أ ن ه قد سرق و أ ن ك ر ع م ر السرقه يطالب باليمين ب أ ن ه ما سرق ف إ ن حلف فلا شيء عليه على المدعية عنده المدعية عنده المدعى عليه عند المدعي لا لأن فلا حلف لم يحلف البيينة اليمين لم افتراض إذا فائدة أيمان سواء أما إذا توجد توجد أن أو أقوى بينة بينة من من بينة وجد يطالب ا ل م د ع ى عليه بالحلف ف إ ذ ا حلف يمينا ب أ ن ه ما سرق سقطت الدعوه و أ م ا إ ذ ا لم يحلف أ ب ى ك أ ن ه ب إ ب ا ئ ه أ ث ب ت على نفسه السرقه ة عند المدعي باليمين اليمين ذلك يطالب ترد على لا بمجرد نكول عن على المدعي المدعي عمرا اليمين وإنما ترد اليمين على فإذا حلف فقال بأن فإذا فقال المال حلف ترد سرق قد عند ذلك تثبت ا ل س ر ق ة على المدعى عليه ويقطع وتثبت ا ل س ر ق ة بيمين المدعى ا ل م ر د و د ة في الاصح شئت س ا ي ق ا ل ب ا ل إ ق ر ا ر إ ذ ا أ ق ر فتثبت ا ل س ر ق ة و ا ل إ ق ر ا ر سيد البينات لكن الفرق ما بين ثبوت ا ل س ر ق ة بالبينه او باليمين ا ل م ر د و د ة وبين ا ل إ ق ر ا ر و أ خ ر ا ل إ ق ر ا ر هنا ولم يجعله ا ل أ و ل ذلك أ ن ا ل إ ق ر ا ر يصح معه التراجع يجوز للمقر إ ذ ا أ ق ر ب ح د من الحدود أ ن يتراجع ب أ ن ي ق و ل إ ن ه ما فعل هذا ويسقط عنه الحد بينما في ح ا ل ة اليمين ا ل م ر د و د ة وفي ح ا ل ة البينه ما يجدي معه لا اليمين ب ا ل ن س ب ة إ ذ ز ا ئ د ه البينه لا يجدي معها يمين ا ل م د ع ا عليه و ب ا ل ن س ب ة لليمين ا ل م ر د و د ة ما ي ج ز ي معها الانكار نعم ولذلك قال او باقرار السارق والمذهب قبول رجوعه اي يجوز له ان يرجع بعد ان يقر لان القطعه حق ل ل تعالى حد حق د ا ل قطع يد ا لله ا ر ق حقا ل تعالى وحقوق الله تعالى تسقط بمثل هذا كحد الزنا إ ذ ا أ ق ر ب أ ن ه زنا ثم تراجع عن الاقرار ف إ ن ه يسقط عنه الحد ولذلك عقب على هذا الموضوع بالكلام على المقر بحد من الحدود مثل حد الزنا أ و حد ا ل س د ق ة قال ومن أ ق ر بعقوبه ة ل ل ت ع ا لله ى ومن أقر بعقوبة أقر ل تعالى مثل الزنا أو السادقة أو ق ا د يندب للقاضي أ ن يعرض له بالرجوع لان يقول له إذا كان سارقا قل له لعلك له ل أ خ ذ ت من غير حرز لعلك كنت تظن أ ن هذا المال مالك لعلك المال له إليه الإقرار بالسدقة يعني يتراجع عن كنت تظن أن المال يعني يشير له بأشياء توحي إليه بأن يتراجع عن ونحن قلنا إنه توحي بأشياء يشير حد القطع يسقط بادعاء ان المال ملك له بغض النظر عن ا ل ح ر م ة وبغض النظر عن ثبوت الحقوق والتعزير غير ذلك ل لكن القطع وبالنسبة للزنا يقوله لعلك قبلت لعلك فأخذت لعلك لامست يعني إذا كان قد أقر بالزنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بما أقر بالزنا لعلك قبلت ل ك كان كما نعم يعني حينما إذا بما يسقط قد أقر أقر عد ع فأخذت فأخذت لعلك ل النبي مس و ب ا س ة ل ل ذ سرق النبي عليه الصلاه والسلام قال, قال له بعد ان اقر بالسرقه ما اخالك سرقت قال بلى ي أ م ر ه أ م ر ا بالرجوع عن الاضرار وهذا ليس من حق القاضي ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما عين مثل هذا والا ما تثبت ل الحالة هذه بعد ي ن يكون ي يعني يعني يقول له إرجع يكون أمره بالكذب ما ارجع ق له أمره ب ا ل ك ذلك ب وما أمره بالتراجع عن ا ل إ ق ر ا ر إ ن م ا يكون في ح ا ل ة عدم وجود ا ل ب ي ن ة أ م ا إ ذ ا وجدت ا ل ب ي ن ة ثبتت السبقه ب ا ل ب ي ن ة وليس باقرار ل إ ثبتت ب ا ل ب ي ن ة و أ ق ر بعد ذلك لا ف ا ئ د ة من إ ق ر ا ر ه ل أ ن ه اقر أ و لم يقر سوف يقام عليه الحد ف إ ذ ا أ ق ر بعد ثبوت ا ل ب ي ن ة ما يعرض له بالرجوع ل أ ن ه لا ف ا ئ د ة من رجوعه وكذلك بالنسبة للشهود بالنسبة يجوز للقاضي أ ن يعرض للشهود بالتوقف في حدود الله ت ع اذا ل ى إ ر أ ى في ذلك مصلحه بالنسبه ة ل ل م ش و د ع للمشهود ي ه إذا كان ا عليه ه أهل هذا حياته هي منه تتريه من والمكانة وما يعني اقترف هذا العمل في حياته وإنما المطلحة حينما م ووجدنا أن هناك الناس أ الشرف اقترف ر في في يفتضحوا وقعت خطيئة بعض يترتب عليه أ م و ر ك ث ي ر ة د ر ق ه ا خير من إ ق ا م ة الحد ف إ ذ ا وجدنا أ ن ا ل م ص ل ح ة في هذا ا ل إ ن س ا ن تقتضي ستره فلا مانع من أ ن يعرض القاضي للشهود ب أ ن يتراجعوا عن الشهاده ة يعرض ل م مصلحة لم مصلحة لهم تعريضا يعرض غير إذا وجد في ذلك مصلحة وإذا لم يجد في ذلك مصلحة فإنه لا إذا وإذا لا فقط فإنه ذلك ذلك وجد وهذا ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ق ر ا ر أ و ب ا ل ن س ب ة ل ل ش ه ا د ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للحد فلا تجوز الشفاعه ة ف ي وكلكم ت ع ر فيه و و ن قصة المرأة ا ل م م ز ة التي سرقت حينما حاول سرقت أسامة بن زيد أن زيد يتشفع ا النبي صلى الله عليه وسلم وقال وتشفع في حد من حدود الله يا أسامة الله لو أن فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فلا يشفع في حدود الله تعالى هذا فغضب وتشفع في يشفع في يرفع بن بعد صلى عليه وسلم لو لقطعت من وإن أن حدود حدود سرقت محمد حج أن الامر الى القاضي بعد ان يثبت الحكم واما قبل هذا ما ف ل مانع من ا ل ش ف ا ع ة في الحدود انه ان زيدا من عمرين وحاول الناس الاصلاح بينه حتى لا الامر الى القضاء من عمرين بينه يسامحه بهذه يرفع سرط السالقة السالق وعوض المسروقة ورض عوض وعوض حتى ع وقد ض ه عما س ر ه منه بالمال ن ع ذلك يجوز قبل أن يجوز أ نقل يرفع الأمر ا إلى ل ا ا ض ي يجوز ش ف الامام ع بعد ة في يثبت هذا أما ا أن ح ك م ويثبت ل فلا يجوز لأحدين الحدود ق وقد ض ا ء يشفع في يجوز أن النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم اجماع العلماء على تحريم ا ل ش ف ا ع ة في الحدود بعد أ ن تبلغ ا ل إ م ا م ن ع م ف إ ذ ا قبل بلوغ ا ل إ م ا م تجوز ا ل ش ف ا ع ة وبعد بلوغ ا ل إ م ا م لا تجوز الشفاعه ة طبعا الشفاعة ليست الإمام لأنه عند ن أ عند يعلم الإمام بهذا. الشفاعة ما بين والمسلوق منه. يعني الشفاعة وبالواقع دعوة دعوة عمر عمر بين منه أن يكون إنه وقد ذلك بهذا هكذا يذهب الإمام الفارق والمسلوق إلى الإمام أبلغه بالأمر قال ولو بلا قال مال ليس تجري في ما أما ما موجودا جاء غائب شخص أقر وأقر سرق نحن قلنا الفرقه تثبت بالاقرار لكن ا ل إ ق ر ا ر الذي ذكرناه قبل قليل و ا ل إ ق ر ا ر مع الدعوه دعا انسان ف أ ق ر المدعى عليه أ و أ ن المدعي المسروق منه كان حاضرا إ م ا أنه انه المسروق م ادعى ل م ي ا د والسارق أ ق ر أ و أ ن المسروق منه موجود والسارق أ ق ر و ث ب ت ا ل س ا ر ق أ م ا إ ذ ا أ ق ر ب ا ل س ا ر ق ة والمسروق منه ليس موجودا فهل نقطع ا ل س ا ل ق ب إ ق ر ا ر ه في الصور ا ل أ و ل ى ن ق ط ع ل أ ن ه توجد دعوه سابقه او أ ن المسروق منه موجود وما ذكر ما يسقط الحد عن السارق أ م ا إ ذ ا كان غائبا وجاء السارق و أ ق ر قال انه سرق المال من زيد قال في هذه ا ل ح ا ل ة ما نستطيع أ ن نقيم عليه الحد فورا قال لاحتمال ي أ ن ي أ ت ي زيد المسروق منه ويقول إ ن ن ي كنت قد ملقت السارق هذا الماء قبل أ ن يسرقه أ و كنت قد أ ب ح ت ه له قبل أ ن يسرقه مثل ما الحال على الله تعالى أو كان قد عطى بهذا العمل هذه هو بهذا سارقا كان كان حدود يعتبر عطى تجرأ قد وإن أو مثل ك ا ل إ ن س ا ن الذي يبيع مال مورثه ظ ن ا حياته ثم يتبين له أ ن مورثه ميت لا شك في معصيته بهذا العمل بهذا لا خلاف فيه بين العلماء ل أ ن ه أ ق د م على ا ل م ع ص ي ة متعمدا لكنه هل يصح هذا البيع أو لا الفضول وكذلك هنا وحينما أقدم على السلق لا ولكن يقول المالك شك هنا وحينما أنه حينما منه هذا هذا يصح يصح بيع موضوع أعصى أو أقدم المسلوق آخر لعم... زيد يقول اني أ ب ح ت هذا المال لعمرو ع م ر كان قد أ ق ر ب ا ل س ل ق ة ويقول أ ن ا أ ب ح ت ه له قبل أ ن يسرق ما نستطيع ان نقيم عليه الحد لانه أ خ ذ شيئا يباح له أ ن ي أ خ ذ منه فاذا إ ذ إ كان غائبا ما ن أ خ ذ ه وكذلك لو كان حاضرا و... وسرق و أ ق ر ب ا ل س ل ق ه بعد ذلك قال إ ن ه أ ب ا ح له هذا المال لكن ف ر ق بين الحاضر وبين الغائب نسأله فوراً بينما الغائب لا بد من انتظاره ف إ ذ ا حضر وقال إ ن ه أ ب ا ح ه له أ و ملكه إ ي ا ه ما نقيم عليه الحد و إ ل ا أ ق م ن ا عليه الحد طبعا هذا فقط ب ا ل ن س ب ة للسرقه واما ب ا ل ن س ب ة للزنا لو أ ن ه أ ق ر بالزنا ف إ ن الحد يقام عليه فورا ولو جاء سيد أ م ت وقال أ ب ح ت ه اذا له إ كان زنا ب أ م ه أو ك ر هذه الإباحة غير مقبولة شرعا لأن الإماء مقبولة غير لأن هي الوسيله ن ا ب ن ا لا, لا فائدة انتظاره ء ذلك ل من حضر أو لم يحضر فإننا نقيم عليه هذه الرسيلة الاولى ي هذه ل ل ل ر س ي ة ا أ و ا ل ث ا ن ي ة اليمين أ و ل ل ى ا ا ل م ر د و د ة و ا ل ث ا ن ي ة هي ا ل إ ق ر ا ر طبعا البيينة حالة هي الثالثة التي سنتكلم عنها الآن قال سنتكلم و تثبت ب ش ه ا د ة ر ج ل ي وهي ا ل ب ي ن ة ا ل ش ر ع ي ة المعروفه ة ب ا ل ش ا فإذا شهد رجلان د شهد ة بالشهاده أ ن فإنه ه سرق ق ي م ع ي ه الحد إذا لكن د رجل و م لم ر أ ت ا ن ي ش ه رجلان وإنما ش د رجل وامرأتان السارق قال بالنسبة للقطع ما يقطع هذا يقطع ل أ ن ا ل ب ي ن ة في ا ل ث ل ق ة يشترط فيها أ ن تكون م ك و ن ة من رجلين لابد أ ن يكون الشاهد ر ج ل ا ً لابد ف إ ذ ا وجد رجل و ا م ر أ ت ا ن ما يثبت الحد وما تقطع يده ولكن ا ل ث ل ق ة ا ل م ا ل ي ة تثبت معنى انه يضمن ما سرقه إ ن كان موجودا ً لابد أ ن يرجعه وان كان له مثل لا بد من ارجاع مثله و إ ل ا فلابد له من ضمان قيمته ولذلك قال فلو شهد رجل وامراتان أ ي ثبت المال ولا قطع الشاهد حينما يشهد على ا ل س ل ق ة لا بد له من أ ن يصف ا ل س ل ق ة ب ا ل أ و ص ا ف التي تستوجب القطع نحن ذكرنا حتى فإذا تلك للمسروق شروطاً لابد من حتى يعتبر مسروقاً تتوفّر تلك الشروط اعتبر لابد توفّلها المال لم فلي من س ر ق ة ما يترتب ع ب سرقة يتبتب عليها القطع ف إ ذ ا جاء الشهد وشهد لا بد أ ن يذكر في شهادته ا ل أ م و ر التي تستوجب القطع وذلك ل أ ن بعض م س المسائل ئ السرقة خ ت ل ل ف فيها ا بعض م مختلف فيها فقبل الرافع قريق قد القطع المعاهدة الإمام عليه رأنا أن عند إذا كنا قد شرطنا إذا في العهد فسرق العهد قطعنا وكان إ معاهدا اذا لابد ان يبين ل ان ب د أ يقول ب ي ي ن أن سرق المال من حرز مثله و أ خ ر ج ه من الحرز إ ل ى خارجه نحن ذكرنا صور. قلنا إذا وضع المال من من جانب الحرز من الداخل وكان ج وأخرجه ا إنسان هذا ربما ء آخر به فيقطع ي و ن ت ه ا القضاة د بعض ربما ي ك و اجتهاده أو ربما ي ك و الشهود ن اجتهاد بعض ع ل ى ان ف ر ا أ ه ك ا ن من ا ل أ ئ م ة المشتهدين وكان ا ل م يرى أن س ا ه م ة في ا ل س ر ق ة س ر ق ة ولو لم يخرج المال من الحرز ف إ ذ ا وضع المال بجانب الجدار وجاء إ ن س ا ن آ خ ر و أ د خ ل يده فاذا أخرج اشترقه المال وكان قد أن هذا يقطع. فاذا ي نقب ل ج د ا كما ر ك ر ن ف شاهد وقال فلان سرق معنى ك ل م ة سرق أ ن ه يترتب عليه قطع فنحن نقول له كيف سرق وما هو الذي سرقه فيجب عليه يبين الشروط التي يتحقق بها الشروط المال مسلوق هذا أن أن ونظير ا ل هذا في الثقة في كتاب الطهاره ة حين أدرت ا ل ط اذا ر ة قلنا إ جاء شاهد وشهد على الماء ب أ ن ه م ت ن ج ت إ ذ اما شهد على ل ا ء بأنه تنجت ق ان ل إذا ن أن ظ ر المخبر إلى إما هذا يكون فقيها موافقا و إ م ا أ ن يكون ف ق ي ه ا مخالفا الناس يختلفون في ن ج ا س ة الماء متى يصير الماء نجسا في ح ا ل ة قلتي وفي حاله ك ث ر ة هناك مذاهب ك ث ي ر ة م ت ع د د ة في هذا الموضوع ف إ ذ ا جاء إ ن س ا ن وقال قال لنا هذا الماء نجس ربما يكون في اجتهاده أ ن ه إ ذ ا ولغ فيه الحصان يصير نجسا حرطا يكون فقال ي لأني م أعلم أنه يخبر ن ج ا ا س ة له ت ت ي أنا أ ع ق د ا أيضا أما لو جاء إنسان مثلا لو ل هذا اجتهاد ب الماء ل الأخرى فقال ل م م ذ هذا ا ا ه ب نجد أ ق و ل له تعالي ماذا تقول إ ن ه نجد اذكر السبب ف إ ذ ا ذ ك ر ا ل سببا والله أ ن ا أ ع ت ق د التنجس به عملت بمقتضى خبره وهناك إ فإني ل لا أعمل ا بمقتضى ب خ ر إ ذ ب بيان من السبب وهنا ذلك هذه المسائل ربما يقع فيها خلاف فلا بد له أ ن يبين الشروط التي يتحقق تتحقق بها ا ل س ر ق ة هذه المواضع ما يشترط ذكرها قال الموضع ا ل أ و ل يشترط في ا ل س ر ق حتى تكون نصابا أ ن يكون المسروق نصف دينار فصاعدا ما يشترط. لا أن يقول وقد ما المسلوق لا دينار الشيء الثاني ملكا هذا يشترط يشترط يقول يزيد تذكرون سلق أن عن نصف أن يكون وقد فإذا كانت فيه كانت للغير شبهة ما يقطع به قال أ ي ض ا ما يشترط لان أ ن ل ل أ أ ص فيه أن المال مملوك للغير والشيء الثالث عدم الشبهه ة يعني يقول يوجد في أن ولا ذ هذا ا المال قال ما يشترق. لا يشترق التعرض للنصاب ولا التعرض الغير ولا التعرض على خلاف انتياز الثالث ما بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين لملكية للشبهة على شبهة يشترط يشترط يشترط يشترط يشترط بين فاذا إ ذ لابد للشاهد أن يبين الشروط التي تتوجب القطعة يبين ه أن في تتوجب ه ل قلنا لابد أن يكون الشاهد البينة إلا س ر ر ق ة ونحن يكون أن متعددا ما تثبت البينة إلا برجلين. فإذا جاء ل ي ن ف إ ذ ج ا أ ح د الرجلين وقال إ ن ه سرق في الصباح والثاني قال إ ن ه سرق في المساء هذا ذ ر ي ل على أ ن أ ح د ا ل س ا د ق ي ن توهم ا ك لكن ا الواقع أ ن الذي سرق في الصباح كان زيدا والذي سرق في المساء كان عمرا لا شك في هذا يعني بدل كذب يجذب يقبل المكاتب الشاهد الشاهد عدلا ما يجذب عندنا في في دولة الشهادة عندنا دولة درجات أقول الإسلام الإسلام القاضي ما يقبل الشهادة من هذه عندنا في دولة الإسلام أعلى الفسق والفجور من ما ما من أن أن كان إذا هذه في في في هذه ما نقبل ه ذ ل في ا ل أ م م ا ل م ح ط ة ا ل م ت خ ل ف ة ا ل م ن ا ر ة ا ل أ م والامم ت تريد تدب ي في الفوضى الأمم التي تريد أن ل ت ع التي ت ا ف و ض ى الأمم ا ل تريد أ ن تمحق شعوبها تقبل مثل هذا أ م ا في ا ل إ س ل ا م لا ما في عندنا مثل هذا مكتب ش ه ا د ة واحد يشهد مافي قاضي قبل أ ن ي ت ش ه د الشاهد لابد أ ن تثبت عنده عدالته وعدالته إما أن تثبت بالتواثر والشيوع والشهرة وإلا إما تثبت أن فعند القاضي مزكي هذا المزكي رجل عدل موثوق يذهب إ ل ى المكاهب اذ يسكن فيه هذا الشاهد ويستوثق من أ خ ب ا ر ه من قبل الناس العدول ف إ ذ ا ثبتت عندنا عدالته قبلنا شهادته و إ ل ا ر د د شهادته أ ي ا كان هذا ا ل إ ن س ا ن في هذه الدنيا ما نقبله واحد فاجر واحد يشتف خمر واحد ما يصلي واحد يزني واحد واحد فاجر ما خمر يشتف يصلي يزني يكذب يستهتر ب ا ل م ر و ع ة كل ما تقبل شهاده نهائياً. نهائيا عندنا في ا ل إ س ل ا م شروط ا ل ش ه ا د ة ش د ي د ة جدا أ ش د من شروط ا ل ر و ا ي ة والعلماء قالوا ب ا ل د ف ب ة ل ر و ا ي ة حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ر و ا ي ة الحديث لا بد في الراوي أ ن يكون عدلا حتى تقبل روايته بما تثبت العدالة؟ قال تثبت العدالة بأمور تثبت العدالة بأمور العدالة؟ قال العدالة العدالة أ ع ل ى درجات التعديل في الراوي ان الإسلام أ يقضي بشهادته حاكم مسلم معنى من من المسلم معنى لم أعلى بعد عدالته أعلى أعلى أنه أنه أن قضى يقضى ذلك فإذا ذلك الرواية درجة الرواية أقل من درجة الشهادة فإذا قضى بشهادته معنى ذلك أنه ما قضى بشهادته إلا بعد أن قال أعلى التذكية بشهادته بشهادته صار قاضي درجات درجات التذكية التي تثبت بها درجة درجة درجة ثبتت تثبت اذا ل ع نعم د ا ة ف إ شهد شاهدان لا بد أ ن يكونا صادقين ما نقبل شهادته إ ذ ا كان صادقا لكن أ ح د ه م ا شاهد قال انه سرق صباحا و ا ل آ خ ر شاهد م انه ق ب ل الحد لكن ما نكذب الشاهد هذا ما لكن نكذب ت سرق ق ط ما عدالة الشاهد وإلا ما كان أحد كان جاء أن يشهد في الدنيا يعني إنها يشهد في عدالته ما、عدابته. بل ثبتت و و ل ه إنك ت متاء و ت و ث م ت م ا أ ن السارق ة واحد والذي ثبت لنا أ ن السارق ة متعدد الان آ ن نعم ف ل ي في هذه الزاوية والثاني شهد أنه في الزاوية الثانية ر أربعة هذا شهود شهد هر شهد أنه هذه إذا إذا الزنا معنا ما تكلمنا الزنا واحد موضوع أحد على زنى زنى أنه والثالث شهد على الزاويه شهود الزوايا ا ل خ ل ا ف ي ة بيننا وبين, الجمهور وبين ابي ل ج م ه و و ر ن ابي ح ن ي ف ة رضي الله عنهم ما نقبل شهادتهم نهائيا ويجلد ا ل أ ر ب ع ة لو شهد ث ل ا ث ة ما ك م نصاب الشهاده لكن ما تسقط عدالتهم ما ا تسقط ع د لماذا ت ه ل م نحن ما جلدناهم لكذبهم و لانهم ما ا تم نصاب ا ل ش ه ا د ة حينما جلدنا شهود الزنا ما نجلدهم ل أ ن ه م كاذبون لا نحن ما نقيم الحد ا ل آ ن ولكن نقيم عليهم ما نقيم الحد على المشهود عليه ما ثبت عندنا بينهما ونجلد الذين شهدوا عليه ل أ ن ه م قذفوه ولكن هذا ليس لفسقهم و إ ن م ا لعدم اكتمال نصاب الشهاده ة وكذلك ن ا وكذلك هنا نعم ولو َ اختلف َََْ شاهدان ََِِ كقول ََِِْ ه ث َ ر َ ق َ ب ُ ك ْ ر َ ة ً وقول ََْ الاخر َْ عشيتان ََِ فالشهاده ََََّ ة باطله ََِ ة طبعاً ش د ي هذه باطلة بالنسبه ط ب ا ل للقطع واما بالنسبه للمال المال الان احد الشاهدين قال سرق صباح الثاني قال سرق مساء المدعي لابد ان يعرف متى سرق ماله سرق صباحا او مساء وحلف يمينا مع أحد احد ل ش ا ه د ي ن ل ف يمين مع أ ح الشاهدين يثبت المال على السارق ولكن ما يثبت به القطع بالنسبه ة للقطع ا ن ت ى قامت ق أ للقطع ما يكون و ن ق ا عندنا م ت ت شبهة س ق الحد باحتمال ق ل ي و ا ر د أ ن ت س السرقة ت م من المساء ر الصباح إلى、المساء. ولكن ه ذ هذه ا الاحتمال العقلي ما بالفقه الأمور يعمل نعمل مثل في به ب ش ه ا د ة د ق ي ق ة م ن ض ب ط ة هذا الاحتمال العقلي شبهه تسقط الحد أ س ق ط الحد ه ذ ه الشبهه مع قيام احتمال العقل يصعب أسقط أنهما الحد شبهة توهمة وسرقة ي أ ن تستمر من الصباح إ ل ى المساء فجاء وحلف يمينا مع الشاهد قال مع ل أ ن ه عمرا قد سبق المال مني صباحا كما قال الشاهد فلاني يثبت لأن المالية تثبت واليمين عليه تثبت به بالشاهد بشاهدين يثبت قطع ولا يثبت مال القطع من أجل الشبهة وتبين توهم الله الله لأن رسول صلى أجل أن أيضا ويمين يحنك يمينا عند حقوق قضى قطع القطع وسلم فإذا الشاهد لا لم مع سقط سقط توجبه إ ذ ا سرق ا ل إ ن س ا ن وقامت عليه البينه سواء كان ب ا ل إ ق ر ا ر أو ك ا ن باليمين ا ل م ر د و د ة أو ك ا ن ب ا ل ب ي ن ة التي ذكرناها أ و ب أ ح د الشاهدين الذين اختلفا في الشهادة وحلف مع أحدهما قال إذا تمتت السجقة النظر الآن عن القطع سواء كان, سيقطع أو كان سوف لا يقطع لابد الرد المال إذا كان سيقطع يرد المال وحلف لهم في تقضي سيقطع يقطع سيقطع عن تمتت سوف يرد أو وتقطع مع يد والا فلا بد لهم من رد المال الذي أ خ ذ ه قال وعلى ا ل س ا د ق رد ما سرق لخبر أ ب ي داود على اليد ما أ خ ذ ت حتى تؤديه وهذه وبين يقول تنتهي يده يهمه هذا هم أنه يده فإذا إذا المسألة خلافية بيننا الدنيا عجائبة ما الناس لا ما المال قلنا من معنى من ما, ما يغرم يسرق يسرق أبي أن حنيفة في كثير نجد تقطع قطعت هذا يسقط حقوق البشر ويضيع حقوق ا ل آ د م ي ي ن هذا بغض النظر عن ما ذكرناه من كلام النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على يد ي ما اخذت حتى ترده قانون العقلي يقول بأننا لو قلنا إذا أقيم عليه الحد يسكت يفتح أصحاب يبيع رجله خميلها ويأخذهم ي مال ب عينه ع نسمع أ ش ي ا ء م ا يصدقها ا ل إ ن س ا ن ولكنها وقائع ف إ ذ ا جاء هذا ا ل إ ن س ا ن وقال نسرق مال زيد وخل يقام علي الحد ولا أ غ ر م نكون قد فتحنا الباب للناس للسدقة ب ا ل ه م ا ل س ر ق ة وقال الامام إ م م ل قال ك ق إذا أ عليه الحد إن كان غنيا كان إن ض م ن و إ ل ا فإنه ل ا يضمن يعني وسط ما بين مذهب أ ب ي حنيفه وما بين مذهب امام تالفا فإنه الشافعي واما القطع قال تقطع يمينه ف إ ن سرق ث ا ن ي ة م ر ة ث ا ن ي ة كرر ا ل س ر ق ة قال عند ذلك تقطع رجله اليسرى و إ ذ ا سرق م ر ة ث ا ل ث ة تقطع يده اليسرى و إ ذ ا سرق م ر ة ر ا ب ع ة تقطع رجله اليمنى لما رواه الشافعي ب إ س ن ا د ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ا ل ث ا ل ث إ ن سرق فاقطع يده ثم إن سرق فقطع فقطع فاذا ق ط ع رجله سرق بعد هذا نقطع رجله من ا ل ر ك ب ة قال لا ما نقطع رجله و إ ن م ا يعذب في هذه ا ل ح ا ل ة لم يبق أ م ا م ه إ ل ا التعذير ف إ ذ ا لم يردعه ا ل ح ج ربما يردعه التعذير نعم ف إ ذ ا قطعت يده استارق فان قطع سيعقبه ن ذ ي ف وبناء على هذا لابد من فعل شيء يوقف هذا النزيف في ح ا ل ة ا ل قطع فتغمس يده إ م ا بزيت أ و دهن مغلي أ و بما يشبه هذا من ا ل أ م و ر التي يمكن أ ن تقطع النزيف غمس اليد ا ل في د هل ن ا م المغلي غ ل الزيت ي أو هو ل ه من ت ت م ة الحد زياده في النكال ب ا ل ن س ب ة للسارق أ م أ ن ه حق للسارق من أ ج ل أ ن نقطع النزيف ة والدم من يده ولا يجوز له إ ه م ا ل ه وتركه و ا ل أ ص ح عند أ ص ح ا ب ن ا أ ن ه حق للسارق من اجل ايقاف نزيف الدم وللامام اهماله خ ل ا ن اقمنا أ عليه الحد ويبحث عن نفسه يعالج نفسه ب أ ي و س ي ل ة إ ن ش ا ء ت وان كان بالدهن المغلي و س ا ئ ل ا ل ق د ي م ة التي كانت تستعمل أ و بالوسائل ا ل ح د ي ث ة ا ل ط ب ي ة التي تستعمل فما يكون من تكاليف الطبيب وتكاليف ا ل أ د و ي ة التي تستعمل يضمنها هذا في ماله ل أ ن ه هو الذي سرق وهو الذي اعتدى وهو الذي استوجب هذا الحد إ ح ن ا ما اعتدينا عليه ولا أ ر د ن ا أ ن نقطع يده وما نريد قطع يد البشر وقد ر أ ي ت م أ ن الحدود تسقط عندنا ب أ د ن ى شبهه من الشبه لكن إ ذ ا سرق وصار مجرما في المجتمع لابد أ ن نصون المجتمع ب إ ق ا م ة الحد على المجرمين حتى نزجر غيرهم عن ا ل إ ق د ا م على مثل هذا العمل وبناء على هذا يسع التكاليف سواء كانت في الوسائل القديمة أم كانت في الوسائل كانت القديمة كانت الحديثة نعم في في أم ومن أ ا ا م ك اين ل ق تقطع يده قول ل ل ا تعالى تقطع تطلق تقطع على الأصابع الكوع الأصابع الأصابع السابق والساقيقة أيديهما اليد اللغة المكان الى الى المرصق المرافق الآباط لأن إلى إلى إلى رؤوس رؤوس رؤوس ومن وإيديكم ومن في لاين يده من فمن يد؟ ذهب بعض الفقهاء أو بعض الاصوليين الى أ ص و ل ل ي ي ن إ أ ن آ ي ة القطع م ج م ل ة وذكروا ل لنا أن نعمل بمقتضاه دون بيان من النبي صلى الله عليه وسلم ا بمقتضاها بيان يمكن من أن دون فيها عددا من أ ن و ا ع الاجمال إ ج م ا ل بالمكان و إ ج م ا ل ب ط ب ي ع ة القطع القطع قد يكون هو الشق ف ص ل والإبانة والقطع ل يكون هو ا قد إ ذ ا شق لحمه يقال قطعه فكيف نقطع يده هل نفصلها ونبينها من مكانها أ م أ ن ن ا نشقها مجرد شق ت ل ا ه م ا في ا ل آ ي ه محتمل على ر أ ي من ذهب من ا ل أ ص و ل ي ي ن إ ل ى أ ن ا ل آ ي ة م ج م ل ة ولكن جمهور ا ل أ ص و ل ي ي ن على أ ن ا ل آ ي ة ليست م ج م ل ة قالوا اليد حقيقه من رؤوس ا ل أ ص ا ب ع إلى الى و ل الكوع وقالوا أ ي ض ا القطع هو ح ق ي ق ة في الفصل و ا ل إ ب ا ن ة ومجاز في الشق وبناء على هذا فلا إ ج م ا ل فيها وعلى كل حال هذا ذكرناه استطرادا سبب القطع اليد من الكوع هو ما أ م ر به النبي صلى الله عليه وسلم في سارق رداء صفوان أ م ر أ ن تقطع يده من الكوع وقد ذكرنا حديث سارق رداء صفوان في أ و ل مباحث ا ل س ر ق ة الذي ر وصفوان ا ه أ ح والحاكم ا السنن والشاكع ب من متعددة طرق كان نائما في المسجد على ردائه فجاء السارق و أ خ ذ ه من تحت ر أ س ه فامر أ خ ذ ه إلى ل عليه الصلاة ل ل ن ب ي ا ا و س ف أ م بقطع يده فقال له صفوان أ ن ا ما أ ر د ت هذا وأنا والسلام أبحتها أن الأمر؟ النبي كان بهذا الرداء كله علي فقاله النبي عليه الصلاة لا هذا قبل قبل فتدقت عليه هل يصل الأمر إلى القاضي الحديث الثديقة فهذا أحكام عدد جمع من نعم ومن ب ل للرجل ن س ة تقطع م ص سار ل ق د م ومن هذا إ ذ ا سرق و أ ق م ن ا عليه الحد ثم سرق ث ا ن ي ة و أ ق م ن ا عليه الحد سرق سرق ذلك كما يجري كثير من اللصوص. قال في هذه الكثير الرصوص قال الحالة قطعون. واحد واحد كما لو كما كما مثثنا من مرارا قطعون زنا واحد يجري في يفتي متعددة ومن ب ثبتت ع عليه د ذلك ي ج ر ة ا ل ة باحشة واحدة فإنه ومن يجلد, يجلد جد ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه واليمين تكفي لو كانت ن ا ق ص ة أصبع لو ك اصبعين ن ن ت ا ق ة ص عند ا ل إ م ا م الرافع قال و إ ن نقصت أ ر ب ع ه اصابع م دامت الكف م و ج و د ة ولو نقصت أ ر ب ع ه اصابع فيها اصبع واحد تكفي ولم يتكلم على اليد إ ذ ا ذهبت أ ص ا ب ع ه ا الخمس امام النووي رحمه الله زاد عليه مش ا س ت د ر ا ج ا ف ر ا ض ف السابق و إ ن م ا هو ز ي ا د ة قلت وكذا لو ذهبت الخمس في الاصح والله أ ع ل م ل أ ن الكف هو معظم اليد نعم وتقطع يد زائدة يعني كما أننا نرضى باليد إذا كانت ناقصة يعني لو كانت ناقصة خمس أصابع نقطعها ما نقطع、اليسرى. نقطع اليمنى وتقطع أسبوعا أصابع كما خمس ما يد باليد اليسرة زائدة إذا إذا كذلك لو كان فيها أ ص ب ع زائد فلا تقطع اليد لكنه لو سرق ويده سليمه ة ي د اليمين سليمة وبعد أ ن سرق وثبتت ا ل س ر ق ة بالوسائل التي ذكرناها سقطت يمينه إ م ا ب آ ف ة س م ا و ي ة أ و ب آ ل ة ص ن ا ع ي ة بوسيله من الوسائل قطعت يده كان ي ع م لان في ف منشرة ق ط ع ت يده يعمل في م ح ة ف ق ط ع المكان ت يده فسقط عنه ا ق ط ع لأن ل ا الذي تعلق به العدل قد سقط بعد ا ل سرقه ولو سرق فسقطت يمينه ب ا ف ة سقط القطع قال ولا نعجل إلى الرجل لأن القطع تعلق فسقطت أو سقطت بقاء ولا الرجل بعينها بفواتها يساره نعجل إلى لأن أو اليمين مع ذكر بشيء مما ذكر مع بقاء فلابد يسكت قطع اليمين قطع من قطع اليد اليمنى ل أ ن الحكمه ت ع ل ق بها وهي ق ا ب ل ة للقطع فلابد من قطعها وسقوط اليتار لا ع ل ا ق ة له بالموضوع أ م ا إ ذ ا كان قد سقط ليس له يمين سقطت يمينه قبل السرقه ع ن د يمين قطع يمينه قبل ثبتت ا ل س ر ق ة ماذا نعمى ق ا ل في هذا البهاء تقطع رجله اليسرى ل أ ن لابد من إ ق ا م ة الحد ا ل آ ن ومكان الحد غير موجود مش م كان موجود وسقط ج و و د ما كان موجودا وفي مكان آ خ ر بدا ا ل ه عند ذلك نقيم الحد في المكان ا ل ب د ر ي الذي عينه الشارع وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب السرقه ة وصلى ل ل ا على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سيدنا محمد وصحبه, وصحبه.